أرغنا في سورة التوبة إلى قوله تعالى من الأعراب ما يؤمن بالله واليوم الآخر ومن الأعراب ما يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلهات الرسول إلا ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى قال من الأعراب. من الأعراب ليس الأمر على العموم أنهم على نفاق وعلى الجلافة وعلى الكفر أو على الشدة هو الغلاء الغلظ الطبع بل هناك من الاعرابي من لين الله قلبه فارفق وامن وسار الى الخير السلام عليكم فمن الاعرابي اناس أبرار متقون لله جل وعلا يمنون بالله واليوم الاخر ويسارعون في مرضات الله جل جلاله عليكم السلام ورحمه الله عليكم المال في سبيل الله جل في علا طلبا لمرضاته كما قال النبي الله كما قال الله تعالى ويتخذون ينفق قروبات عند الله نعم ورغبه في دعاء رسول واستغفاره ألا إن هذا يعني الانفاق الذي انفقته خالصا لوجه الله الكريم اراد به القربة لله تعالى ارضى به فتح للمسلمين اراد به ايضا يعني ان يستغفر لهم النبي صلى الله عليه عند الله تعالى وسيدخلهم الجنه بسببه سيكون قربة عظيمه لله تعالى تقربهم الى رضوان الله وما اقترب احد من رضوان الله رحمه وما رحم الله تعالى يدخلوا الجنه وان تلقوا الجنه اورستموها بما كنتم تعملون ايرتقيتم الى رحمه الله تعالى بعملكم فادخلكم جنان رحمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يضمنني الله برحمته ولجال قال سيدخلهم الله في رحمته يعني في جنته وهي اعلم رحمه الله جل هي الجنه قال إن الله غفور رحيم وجمع بين المغفرة والرحمه كما قلنا سترن ستر وعدم تعجيل العقوبة وأيضا فيها تبديل سيئة حسنات وفيها أيضا دخول الجنات وأن يدخل عليه المسرات بذلك قال والسابقون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم, العظيم. هذا من الله جلالفعله رحمة ونعمة وكرم على المؤمنين بذلك قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وهذه أيضا فيها دلالة على أن من كان له السبق فله المكان عند الرب جل في علاه فإن السابقين من المهاجرين والأنصار فالمهاجرون لهم ما له من الفضل في الهجرة تركوا الدنيا بأسرها تركوا الأوطان والخلان والنسوان وأيضا المال وما يملكون من الراضي والزرع والجاه والمكان وأيضا المدعبة طبعا ملاعب الصفة الصفة ترك, ترك ذلك كله لله عليكم السلام عليكم, عليكم, عليكم, عليكم, عليكم تركوها لله جل, جل في علاء وذهبوا إلى أنصار أيضا يحبون منهجر عليهم وقدموهم على أنفسهم والذين آووا ونصروا فنالوا قصب السبق ولولا جهادهم لما كان هناك عز وانتصار للدعوة الإسلامية ولما رفعت الراية خفاقة عالية ثم الذين سلكوا سبيلهم اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين هؤلاء الذين نزلوا إلى مرضات اللاجل الفعلة ارتقوا إلى مرضات اللاجل الفعلة فرضي الله عنهم ورضوا عنه وهي الله لهم في الآخرة حدائق الجنة وبساتين الجنة الغناء وأيضا السعادة والخلود مع, مع أعظم ما يجدونه نعيما في الجنة بالنظر أو النظر إلى وجه الله الكريم غضوا وعشية الله ما جعلنا منه أربع عام بين الله العجل والإنصاف أنه ليس كل الأعراب هكذا هناك من الأعراب ما يمدح على ما هو فيه من الخير والبر لعم والإيمان والتصديق والإخلاص فهنا ترى الله جل فعلا يقول محذر المؤمنين من حال المنافقين فالمنافقون ورم سرطاني في هذه الأمة المنافقون أسوأ البشر فعلا في هذه الأمة وما تمكن أهل الكفر من هذه الأمة الغراء إلا بالمنافقين قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين سنردون الأعلام العظيم أي من من حالكم من المدينة منافقون دارهم غزيرون من منازلك من ملجئ من منازلكم وياكلون معكم يشربون معكم يستمرون معكم يعيشون معكم وقد وقد لا تعلمهم بل الغالب انهم يخفون عليكم حتى انهم يخفون على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الله جل وعلا بين النبي أسماء بعض المنافقين فاستسر بها النبي لحذيفه ولذلك عمر كان يلف حوله ويقول أسماني لك رسول الله أسماني لك رسول الله يقول لا ولا أزكي أحدا بعدك فيقول الله في لا تعلمهم نحن نعلم في المدينة, المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم فهو لا يعلم ولا يعلم بواطن الأمور سنعذبهم مرتين ثم لدون الأعدام العظيم بالقتل والأسر وعذاب القبر ثم إلى عذاب إلى عذاب النار خالدين فيها مخلدين قال رب العالمين إن المنافقين في الدرك الأسفل من المر قال تعالى وآخرون اعترخوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليهم إن الله رفور رحيم أيوة ناس آخرون أقروا بذنوبهم والإقرار ترفع المر إلى الى الى ربه جل وعلا فيكون في محل ال الضعيف المستكين الذي أقر بذنبه وطاقت اراسه استحياء من ربه هذا اقرب الى ان يكون ان يكون مقبولا غير مردود فيتقبله الله جل وعلا في الصالحين كالثلاثة الذين خلفوا في غزو التبوك فصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مكاعم النار يقول وقد علمت الأنصار أنني من, من أعظم ناس لحنا عندهم ولكني لا أستطيع أفعل ذلك مع رسول الله وعلمت أن في الصدق نجاه فقد تخلفه ونادمه على التخلف وكان يعني ما ما كنت يعني على على سعه وقوه مسلم ما كنت في هذا التوقيت قال قال توام عمل صريح الجهاد السابق والنفقات والصداقات نعم واخر شيء وهو التخلف عن رسول الله في غزوه تبوك عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم شوف لما يختم بأن الله غفور رحيم تعلم يقينا أن عسى هنا محققة وهذا ما قاله ابن عباس قال كل عسى في القرآن محققة كل عسى في القرآن محققة قال تعالى خذ من أموالهم صادقة طهرهم وتزكين بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم وهنا الزكاة وفرض الزكاة والأغذي الزكاة لمسألة التكافل الاجتماعي عليكم السلام عليكم جزاكم الله خير رحمة العزيزي حبك الله هذا شوف أخلاقيات الإسلام ورحمة الإسلام ورافة الإسلام بأهل الإسلام خذوا من أولين صدقة تطهرون وزكين بها وصلي عليهم إن الصلاة كان ساكن لهم خذوا أموال الذين تخلفوا توبة إلى الله جل في علاء واعترفوا ذنوبهم صادقة تطهرون وهذه فيها دلالة وضح جدنا أن صدقات من المكثرات لا فيما وأن الحديث قد جاء وحسنا الصدقة تطفئ غضب الرب الصدقة تطفئ غضب الرب ولذلك لما نزل التوبات كل ذهب إلى النبي صلى يقول أخرج من مالي كلية يقول لا الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير قل من هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم صادقة طهر وزكيهم بها وأيضا وصلي عليهم هذه أيضا في في السياق على التخصيص هنا ثم التعميم على الذكاة ولأنهم لما امتنوا عن الذكاة قالوا دعاء النبي ليس دعاء غير النبي كالنبي لأنه قال وصلي عليهم من الصلاة سكن لهم قالوا صلاة النبي كانت سكنا صلاة غيري لا تكون سكنا والله سميع العليم يعني الله يعلم بالمصلح من المفسد والصادق من الكاذب فهم تندموا ولما تندموا أرادوا أن يسارعوا في كل الخيرات والطيبات والصالحات إرضاء رب الأرض والسماوات توبة نصوحا قال الله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم لم يعلموا بأن اللهicon علاهو الذي أقبل التوبة عن عباده فألا توبة إلا للأجل الفعل وتوبة العبدي لا بد أن تكون أن نقول بأنها من الله إقبالا ومن الله قبولا من الله إقبالا ومن الله قبولا توبة سابقة وهي التوفيق التوفيق العبد لأن يتوب للأجل الفعل ومن ق merak له الله لا يمكن أن يوفق ورأيت المفتدع إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بالع وتوبة بعدها هي قبول تعب العبد الذي وفقه الله للتوبة فأتقبل توبته وأتقبل صدقته وأحسانه والله دعوه إن تابع على العبد بدل السيئات حسنات وغفر له وأعطاه وأثمات وقل اعملوا قال تعالى وقل اعملوا فسار الله عملكم الله مأمين عم عم. ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبركم بما كنتم تعملون واقول اعملوا فسيرا الله اعمالكم هذا هذا يعتبر بشاره ونذاره ما كان الله يرى عملكم ورسوله ايضا يخبره الله بالفعلاء والمؤمنون يخبرون من الرسول صلى بعملكم فالاعمال الصغيره قد يراها رسول الله والمؤمنون اما لا يعلمها الا الله جل وعلا واقول اعملوا فسير الله اعمالكم نعم والمؤمنون فسالنا اعملوا ما من الاعمال سواء كانت ظاهرة أو كانت باطمة باطلة على ما تضمرون يحاسبكم ربكم جل في علا على ما تضمرون يحاسبكم ربكم جل في علا واعلموا أن الله يعطي على ما في القلب من إخلاص وصدق وتوبى وأوبى ورفع ومصارع عليكم السلام وردكاته ما أعظم حصكم جميعا ما شاء الله جزاكم الله, الله خير فهنا قال الله جل في علا وقل اعماله وفسعان الله عملكم المؤمن لما يعلم ذلك واعلم ان الله تعالى يرى عمله ويعلم عمله ظاهرا وباطنا يستبشر خيرا ويقول الخير لا يضيع له البحر بل الخير يثبت عند ربنا سبحانه وتعالى فعله والكافر والفاجرن لابد أن يتزلزل بان الله تعالى يرى فعله وعمله ويعلم ما يضبر في قلبه فسيحاسبه على ذلك وقلنا محل نظر الله للمحاسبه القلب يا أيها نبي قل لمن في أيديكم من الأسرة يعلمناه في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا منهما أخذ منكم ورسوله والمؤمنون سيرون أعملكم الأعمال الظاهرة وهذا أيضا في حكم النفس السلام على الناس بالظاهر وعمر المخطاب قال لما قال النفس السلام ما أمرت أن شق عن قلوب الناس عمر المخطاب قال من أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه وعملناه بخير وإن خالفت سريلته فحسابه على الله ومن أظهر لنا شرا فهو نظرنا شرا ابعدناه وابعدناه وتوكلنا على الله قال واستردون العالم الغيب والشهاده فان بكم انظر هنا قال تردون الى العالم الغيب والشهاده دلال أيضا على الإشارة أن الله على يعلم المصلح من المفسد والعمل إن كان له أو ليس له لأن الله قال أن أغنى شركة عن شرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة يأتي كثير بصحائف الحسنات ويحسب أنها في ميزان الحسنات والله رعلا يقلبها عليه سيئات لأنه ما أخلص لله وهذا لا يعلم مملك يعني بخلاص عزيز جدا لا ملك ف فيكتبه ولا ولا شيطان فيفسده قال الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما عظمهم ما توب عليهم والله عليهم حكيم هؤلاء الذين تخلفوا عن غز التبوك قال الله وآخرون مرجون إلى أمر الله ولأن السلام قال المالك الكعب المالك قال, قال اذهب حتى يأذن الله فيك شيء. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله وعليم الحكيم هنا اللفتة العظيمة في ختام الآية بالعلم والحكمة يعني الله يعلم أن الذي تخلف ما تخلف عزما لم نجد له عزما وما تخلف جهودا وما تخلف كبرا وما تخلف تهونا غلبته شهواته والله يعذره غلبه كسل ونفسه الأمار بالسوء فدعته في ذلك فيكون هذا يعني يعني علم الله منهم أنهم ليسوا من الجاهدين ليسوا من المنكرين ليسوا من المستهزئين فلذلك يغفر الله لهم سبحانه وتعالى فلما قال والله عليهم الحكيم علمنا بأن الله سيتوب عليه فهم تقعصوا لم يخرجوا وكعب وهلال مرجونا مؤخرون لحكم الله في شأنهم كما قال السلام ارجع ارجع حتى يأدن الله, لك بشيء أو يأدن الله فيك بشيء ورجال قال الله تعالى وعلى ثلاثة الذين يقلفوا حتى يدددددخر تعالى من أرضهم ورحمة تعالى من أفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه عليكم السلام عليكم السلام عليكم كثيرا قال الله تعالى والذين اتخذوا مسجداً دراراً وكفراً ونشوف النفاق, النفاق هنا قال الله عليه الحكيم لأن هؤلاء ما لهم عزمة في المعصير وما يردون إلا نصرة الدين غلبتهم شهواتهم لكن ينظر المنافقين الذين يدبرون ويأكيدون الأهل الإسلام والذين اتخذوا مسجدا جرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردن إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون هذا الآية أيضا تتحدث فاضحة تحدث عن خصال المنافقين بلغ بهم المكر والخديعة والخبص والنفاق والفسق والفجور أن يتخذوا بيوت الله أوكارا لإثبات الخطط والمكر الذي عشنا فيه من أجل وعد الدعوة الإسلامية للتخريب طيب وإلقاء الفتن بين المؤمنين واعمال اعمال التشرد والتقطع وافساد ذات البين يجتمعون يدبرون الشر والضر على اهل السنه وعلى الاسلام هكذا يفعلون اهل البدع يفعلون ذلك أيضا اهل البدع يفعلون ذلك كانوا يفعلوا كهنه لكن لكن ت ت ت ت ت وشهر المسجد المسجد للضرار لأنه أراد إيقاع الضرار بأهل الإسلام نعم و و والكيد لهم والمكر لهم منصرة الكفار الفجار وزي قال تعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ينظرون إلى مقدم أعداء الله دل في علاية تحدون معهم ويمكرون معهم على رسول الله وعلى المؤمنين جاء رجل من المنفقين النبي صلى قال لا أجد قاما يقتلونك إلا قتلتك قتلتك معهم هو الذي أمرهم ببناء المسجد وهو أبو عامر الفاسق جعله وكرم أو كريم للكيد والمكر بأهل الإسلام كان الله في عونيكم أحسن الله عليكم قال الله تعالى وَلَيَحْلِفُونَ إِنْ أَرَدْنَ إِلَّا الْحُسْنَةِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ هل عجب العجابهم يعلمون أن الله يعلم الخفايا وأن الله يعلم دقات القلب وخفايا النفس ومع ذلك يحلفون ويعلمون بأنه النبي الحق فيحلفون له كذبا وزورا إن أردنا إلا الحسنة والله يشهد إنهم لكاذبون يقولون ما بنيناه إلا مسجدا للصلاة وتوسعة عن المصلين وإحسانا إليهم وهم ما بنوه إلا للمكر والخديعة وأيضا التعاون مع أهل الكفر والنفاق والفجور من أجل, من أجل إضعاف المسلمين ومن أجل وأد الدعوة الإسلامية فلما انتصر رسول الله في حنين خرج عدو الله أبو عام الفاسق خياد إلى الشام وأرسل المنافقين من إخواني أن أبنى لي مسجدا في النداء من قيصر ملك الروم فأاتي بجند الروم وأخرج محمدا وأصحابه فبنى له مسجدا قريبا مزل قبا وآته رسول الله فقالوا لقد بنينا مسجدا قريبا للغريب والمريد وذي الحاجة ونحب أن تأتينا في الصل فيه فهنا نزلت الآيات تنهى عن ذلك لذلك لا يتنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا تقوم فيه أبدا يعني لا تصلي فيه أرادوا يعني استدراج النبي صلى الله عليه وسلم به أبي من أجل أن يصلي فيه واستدراج المؤمنين إلى ذلك حتى يكون إقرارا منهم على بنائهم للمسجد فجاءهم الوحي من السماء لا تقم فيه أبدا لمسجد أستثى على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبونها يتطهر والله يحب المطهرين ارأيت طهرة القلب ونقاؤها رفعت بالمرئ إلى المعال وجعل الشرف منتهى الشرف الرفق مع النبي صلى الله عليه وسلم والاخترام به لا تقم فيه أبدا لمسجد أستثى على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وهذا نهي أكيد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الدرار لأن المسجد ما بني على طاعة ولذلك كل ما بني على باطل فهو باطل ثمرته باطلة نتائجه باطلة وصله باطل أصله باطل أسه باطل لذلك لا يصمر إلا الباطل فناهوا المنافقون لأهل الضلال والكفر والنفاق والكيد والمكر بأهل الإسلام أما مسجد قباء وهذا المسجد كان يأتيه أنه السلام ماشيا كل يوم سبت أو ركبا جزاكم الله خيرا أحسن الله ربما جزاكم الله عنه كل خير خبر الله من الملكم صلى الله فهو المسجد الذي بني على التقوى من أول يوم هذا أحق بك أن تصلي به وأولى وأحق أن تصلي فيه من مسجد الدرار هذا المسجد فيه رجال مؤمنون أدقياء أخفياء قلوب طهرة نقية ارتبطت قلوبهم مع المحبة في الله وارتبطت أذهانهم وأروحهم بنصرة دين الإسلام ورفع رايته فأم بنوا المسجد ابتغاء وجه الله للفعل وطهروا قلوبهم وأبدانهم وأروحهم من, الأساف من الأسام والأسام من الذنوب من الدنس والله يحب كل من ذكى نفسه وطهر نفسه ظاهرا وباطنا فلذلك قال الله تعالى الفرق بين هذا المسجد هذا المسجد كاملين السماء هذا مسجد البنية على الطقوى من أول يوم هذا مسجد بنية درارا للإدرار بأهل الإسلام هذا فيه رجال يحبون أن يتطهروا ويحبون القربة إلى الله بالفعل بالصراحات وهذا المسجد المسجد الآخر وهذا المسجد الثاني هو مسجد غنيا للاضرار بالمؤمنين والمسلمين لحظه ارجو اعذر ارجو قلت لكم لو في اتصال دولي اكيد هيبقى في سؤال ولكن هذا هذا مكانته مرموقه جدا هناك وكان يجلس ايضا يدرس العلم بمعرف المسجد الناس هؤلاء لهم وفاء ولهم رقه عجيبه جدا نسال الله النذيم علينا عليكم الخير والوفاء والوفاء من حسن العهد من الإيمان أعتذر إليكم على ما تأخرت عليكم فيه ولذلك قال الله تعالى فمن أسس بنيانه على على تقوى من الله هنا ختم الآية ياسف الله على أمره أن, أن يصلي في, في المسجد, المسجد الذي أسس على قال فيه رجال مؤمنون يتطهرون يحبون الله جلال فعله ترابطت قلوبهم على المحبه وقاصد المحبه وقال والله يحب المطهرين والله يحب المطهر حقا إن الله جل في يحب من العبد أن يكون طاهرا ظاهرا وباطنا اللهم اجعل قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا, قلوبنا فتطهير القلوب يؤدي الى تطهير الابدان وهذا ايضا نحتاج باله علماء على أن الوضوء تعبدا سبيل من من سبل الوصول لمحبه الله جل في أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وردوان خير أمن أم أسس بنيانه على شفع جرف فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين أي هنا الضر على يبيضنا لكل لبيب ولكل فقيه ولكل طهر النفس ولكل عاقل الرشد أو له الرشد والعقل ليميز بين الخبيث والطيب يعلم أن من أسس بنيانه على تقوى من الله فهد الله عنكم أحسن جزاكم الخير هذا من, من فضلك وآدبي فمن أسس البنيان على التقوى والإخلاص والصدق طلبا لمرضات الله يجد لا يمكن أن يكون مساويا لمن أسسوا على النفاق والإدرار والضلال والإضلال والخبص والمكر والخديعة فمن أسسوا على الخبص والمكر والخديعة فإن العملة الزائفة لا ترجع على الله ترد عليه ترد عليه ينهار به البناء ويتهدم ولا يبقى وأما من كان, من كان على أصل التقوى والإخلاص فهو بناء مشيد وقلت دائما دائما ما كان, ما كان الوصل فيه إلى السماء لا ينقطع, لا ينقطع مهما تباعد لا ينقطع مهما هجر مهما قصى مهما, مهما دعته غيرته إلى, إلى القصوى وإلى الغلظة وإلى, وإلى النكاية لا يمكن أن ينقطع لأنه الرابط للسماء لا للأرض كل علاقة بالأرض هي للأرض تزول وكل علاقة إلى السماء فهي إلى سماء وتبقى وتتول تدوم دوما عظيما عند ربنا اللي حتى يستقر الأمر في الجنة وهذا البناء الذي الذي تأسس على تقوى الله على الإخلاص على الصدق على المحبة هو هو له أساس متين جدا غاية في القوة والمتانة وأيضا ارتفع الصرح وشيد البناء ثابتا راسخا فوق, فوق, فوق شم الجبال بل ناطح السحاب لأن كان لله يبقى وما كان لغير الله يفنى ويزول ويفنى ومثل الله تعالى لفريق أهل النفاق من بنى القصر على طرف واد سحيق لم يضع له أساسا فما أن انتهى منه إلا انهار وتحطم وتهدم وأخذهم جميعا إلى هوة سحيقة ليس نجات بعدها فتحطم مسجد الدرار على رؤوسهم وانهار ولم يستفيدوا منه شيئا وأما أهل الخيرات وأهل الطقى والإخلاص فهم إلى السماء قال الله تعالى لا يزال, لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم توبة يعني إلا أن تقطع قلوبهم والله علي منحكي لا يزال في قلوب أهل مسجد الدراء شك ونفاق وارتياد بسبب هدمه حيث بدلوا فيه الأموال وكانت تبيداته الخراب والزوال فكيف هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزالون في ارتياب وغيظ من أمر هدمه إلا أن تتصدع قلوبهم فيموتوا كمدا وأسا والله عليهم بأحوالهم أو تتقطع قلوبهم توبة إلى الله إذا لفعله واعترافا وإقرارا بالخطأ والزلل والنفاق. فسبحان من كان غالبا على أمره وسبحان من يعلم ما كان وما يكون ولم يكون لو كان كيف سيكون وسبحان من إذا أراد شيئا قل أو كن فأكون من ارتبط بالله على ونجأ ومن ارتبط بالشيطان فهو إلى هوة صحيقة يتردى فيها الفواد المصمتة نعم وبضدها تتباين الأشياء الأشياء بناء التقوى يباين بناء النفاق من تاب تاب الله عليه من تاب, تاب الله عليه من كان الله معه فمن عليه من كان الله معه فمن عليه وما كان لا يبقى هذا كل خير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتولي انا لي ان اذهب الى الافطار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته